إنا كنا منذرين إن أنزلنا القرآن في ليلة القدر وهي ليلة كثيرة الخيرات إن كنا مخوفين بهذا القرآن فيها يفرق كل أمر حكيم في هذه الليلة يفصل كل أمر محكم يتعلق بالأرزاق والأجال وغيرهما مما يحدثه الله تلك السنه امرا من عندنا انا كنا مرسلين نفصل كل امر محكم من عندنا انا كنا باعثين الرسل رحمه من ربك انه هو السميع العليم نبعث الرسل رحمة من ربك أيها الرسول لمن أرسل إليهم إنه سبحانه هو السميع لأقوال عباده العليم بأفعالهم ونياتهم لا يخفى عليه شيء من ذلك رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين رب السماوات ورب الأرض ورب ما بينهما إن كنتم موقنين بذلك فامنوا برسولي لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين لا معبود بحق غيره يحيي ويميت لا محيي ولا مميت غيره ربكم ورب آبائكم المتقدمين بل هم في شك يلعبون ليس هؤلاء المشركون بمقنين بذلك بل هم في شك منه يلهون عنه بما هم فيه من الباطل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين فانتظر أيها الرسول عذاب قومك القريب يوم تاتي السماء بدخان واضح يرونه بأعينهم من شدة الجوع يغشى الناس هذا عذاب أليم يعم قومك ويقال لهم هذا العذاب الذي أصابكم عذاب موجع ربنا اكتف عنا العذاب إنا مؤمنون فيتضرعون إلى ربهم سائلين رب نصرف عنا العذاب الذي أرسلته علينا إنا مؤمنون بك وبرسولك إن صرفته عنا أما لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين كيف لهم أن يتذكروا وينيبوا إلى ربهم وقد جاءهم رسول بين رسالة وعرفوا صدقه وأمانته ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون ثم أعرضوا عن التصديق به وقالوا عنه هو معلم يعلمه غيره وليس برسول وقالوا عنه هو مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون إن حين نصرف عنكم العذاب قليلا إنكم عائدون إلى كفركم وتكذبكم يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون وانتظرهم أيها الرسول يوم نبطش بكفار قومك البطشة الكبرى يوم بدر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 وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهُ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَأَلَّا تَتَكَبَّرُوا عَلَى اللَّهِ بِتَرْكِ عِبَادَتِهِ وَالْاَسْتِعْلَاءِ عَلَى عِبَادِهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِحُجَّةٍ وَضِحَةٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونَ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 فدعى موسى عليه السلام ربه أن هؤلاء القوم فرعون وملأه قوم مجرمون يستحقون تعجيل العقاب فأسري بعبادي ليلا إنكم متبعون فأمر الله موسى أن يسري بقومه ليلا وأخبره أن فرعون وقومه سيتبعونهم واترك البحر رهوى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 هكذا حدث لهم ما وصف لكم وأورثنا جناتهم وأيونهم وزرعهم ومقاماتهم قوما آخرين هم بنو إسرائيل فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين فما بكت على سرعون وقومه السماء والأرض حين غرقوا وما كانوا ممهلين حتى يتوبوا ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين ولقد أنقذنا بني إسرائيل من العذاب المذل حيث كان فرعون وقومه يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم من فرعون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 وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين وعطيناهم من الدلائل والبراهين التي أيدنا بها موسى ما فيه نعمة ظاهرة لهم كالمن والسلوى وغيرهما إن هؤلاء ليقولون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 فاتوا بآبائنا إن كنتم صادقين فأتي يا محمد أنت ومن معك من أتباعك بآبائنا الذين ماتوا أحياء إن كنتم صادقين فيما تدعون من أن الله يبعث الموتى أحياء للحساب وجزاء أهم خير أَمْ قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهؤلاء المشركون المكذبون بك أيها الرسول خير في القوة والمنعة أَمْ قوم تبع والذين من قبلهم مثل عاد وثمود أهلكناهم جميعا إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين بخلقها ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون ما خلقنا السماوات والارض الا لحكمه بالغه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 إن شجرة الزقوم التي أنبتها الله في أصل الجحيم طعام الأثيم طعام ذي العظيم وهو الكافر يأكل من ثمرها الخبيث كالمهل يغلي في البطون هذا الثمر مثل الزيت الأسود يغلي في بطونهم من شدة حرارته كغلي الحميم كغلي الماء المتناهي في الحرارة خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ويقال لزبانية النار خذوه فجره بعنف وغلظه إلى وسط الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا فوق راس هذا المعدب الماء الحار فلا يفارقه العذاب ذق انك انت العزيز الكريم هو يقال له تهكما ذق هذا العذاب الأليم إنك أنت العزيز الذي لا يضام جنابك الكريم في قومك إن إن هذا ما كنتم به تمترون إن هذا العذاب هو الذي كنتم تشكون في وقوعه يوم القيامة فقد زال عنكم الشك بمعاينته إن المتقين في مقام أمين إن المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في موضع إقامة آمنون من كل مكروه يصيبهم. في جنات وعيون في بساتين وعيون جارية يلبسون من سندس واستبرق متقابلين يلبسون في الجنة رقيق الديباج وغليظة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 خالدين فيها لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى في الحياة الدنيا ووقاهم ربهم عذاب النار فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم تفضلا وإحسانا من ربك بهم ذلك المذكور من إدخالهم الجنة ووقايتهم من النار هو الفوز العظيم الذي لا يدنيه فوز فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فانما يسرنا هذا القران وسهلناه بانزاله بلسانك العربي ايها الرسول لعلهم يتعظون فارتقب انهم مرتقبون فانتظر نصرك وهلاكهم إنهم منتظرون هلاكك. الناس فيها حسب الجزاء فقال إن شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم بسم الله الرحمن الرحيم مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نورة الملاحي سورة الجاثية مكية من مقاصد السورة بيان أحوال الخلق من الآيات الشرعية والكونية ونقد حجج منكر البعث المتكبرين وترهيبهم التفسير حاميم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 وفي خلق ما يبثه الله من دابة تدب على وجه الأرض دلائل على وحدنيته لقوم يوقنون بأن الله هو الخالق واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض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 ساء ما يحكمون هل يظن الذين اكتسبوا بجوارحهم الكفر والمعاصي ان نجعلهم في الجزاء مثل الذين آمنوا بالله وعملوا الاعمال الصالحات بحيث يستوون في الدنيا والاخره قبوح حكمهم هذا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 ومستقركم الذي تأوون إليه هو النار وليس لكم من ناصرين يدفعون عنكم عذاب الله ذلكم بانكم اتخذتم ايات الله هزوا وغرتكم الحياه الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون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 هو له الجلال والعظمة في السماوات وفي الأرض وهو العزيز الذي لا يغلبه أحد الحكيم في خلقه وتقديره وتدبيره وشرعه